موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم. فعب الذي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون وَقَرَأَهُمْ Oh, my God. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم مغفا